بوك تو 23. 23. ثلاثة وعشرون تعلم اللغات الأجنبية تعلم اللغات الأجنبية إسبانيول جاي، نرد أين تعلمت الإسبانية؟ أين تعلمت الإسبانية؟ هل تتكلم أيضًا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضًا البرتغالية؟ إيفت. بيرازدا نعم، وأتكلم أيضًا شيئاً من الإيطالية. نعم. وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا ارى انك تتكلم بشكل جيد جدا ديلار بيربيرينه اللغات متشابهه إلى حد ما اللغات متشابهة إلى حد ما بعد نرى أن ي بالوم أستطيع أن أفهمها جيدا أستطيع أن أفهمها جيدا أماكنك ازك زرض لكن التكلم والكتابة شيء صعب لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. henüz، çok hata yapıyorum. ومازال أعمل أخطاء كثيرة. ومازال أعمل أخطاء كثيرة. لطفاً، يانشترımı دائماً düzeltiniz. أرجو أن تصحح لي دائماً. أرجو أن تصحح لي دائما. تلفظ نص شو نطقك جيد تماما. نطقك جيد تماما. هففبر أكسانا var عندك لكنة بسيطة. عندك لكنة بسيطة. نرداً جلدينز أنشيليو. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت أنا ما هي لغتك الأم ما هي لغتك الأم هل أنت تتعلم في دورة لغوية هل أمتى تتعلم في دورة لغات؟ هنك كتاب كُلَّنِيارسونس؟ أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ أدنى شوان دا بيلميورم لا أعرف اسمه في الوقت الحالي لا أعرف اسمه في الوقت الحالي العنوان لا يخطر على بالي لا على بالي. لقد نسيته للتو لقد نسيته.